وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُمَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ فَنَهْهَا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُخْفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُضَهَّرَهُ بأيدي سفره كرامٍ برره